Book two Awesome Thamania Thamania Hodini Aوقátu الساعة Aوقátu الساعة Prepačte Iza sa maht Колько من فضلك كم الساعة؟ من فضلك كم الساعة؟ Дякую многарад. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هي سو 2 години انها الثانيه انها الثانية. سو 3 години انها الثالثه انها الثالثة. سو 4 години انها الرابعه, إنها الرابعة. 5 godzin. إنها الخامسة. إنها الخامسة. ي إنها السادسة. إنها السادسة. ي إنها السابعة. 8 godzin. إنها الثامنة. إنها الثامنة. ي إنها التاسعة. إنها التاسعة. ي إنها العاشرة. إنها العاشرة. 11 godzin إنها الحاديه عشر إنها الحاديه عشر ي 12 godzin إنها الثانيه عشر إنها الثانيه عشر 1 فيها 60 ثانيه الدقيقة فيها ستون ثانية يدنة هدينة مع شسدسيات منوت الساعة فيها ستون دقيقة الساعة فيها ستون دقيقة يدن دن مع دوадцات شتري اليوم فيه أربع ساعة اليوم فيه 24 ساعة